فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإنما لفي شك وإنما لفي شك من ما تدعوننا إليه مريب قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ أَفِي اللَّهِ شك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 تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رُسُلُهُمْ إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن, ولكن الله يمن على من يشاء من وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون, وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا صبولا وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا ولا نصبر على ما أذيتمونا ولا نصبر على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرج أنكم من أرضنا أو لتعودون أول تعودن فين التي نا فأوحى إليهم ربهم لنهلك الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعد ذلك لمن خاف مقامه وخف وعيه وَاَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمٍ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صديد وَيُسْقَى مِنْ ماء صديد يتجرعه ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من مكان وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن